بالنسبة للإفطار إن شاء الله إخواننا الصائمون بحول الله وقوته سيكون إفطاراً يسيراً على حسب المتبع طيباً من الباب إن شاء الله في ساحة المسجد إن شاء الله بالنسبة للصائمين وغيرهم أي لكن نحن ننبه الصائمين لأنهم يعني يحرصون في الغالب أنهم ينصرفون أو يهيئون نقول إن شاء الله أن الأمر قد يسر نعم في السلف الأول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 أما بعد فقال الناظم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في ميميته الحديث معهم الصوت ليش ما ينقل إليهم ما ينقل إليهم الصوت النساء في الأعلى الآن مع الحديث إن شاء الله هذا هو اللي يوصل الصوت هذا هو نعم نعم قال الناظم رحمه الله تعالى فيه التفاصيل للأحيام معنى بئٍ عما سيأتي وعن ماضٍ من الأمم فانظر قواعر فانظر قوارع فانظر قوارع فانظر قوارع آيات المعاذبه وانظر لما قص عن عاد وعن إيرامي وانظر به تف أحيام سريعتها هل سرى بها من عويسٍ غير منفطم أم من صلاحٍ ولم يهد الأنام له أم باب هلك ولم يهد أم من صلاح ولم يهدي الأنا ملهو أم باب هلك ولم يزجر ولم يلمي أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نذمي أخباره عيدات أمثاله عبار وكله عجب ذي صممي لم تلب الجن إذ أصبت معه إن بادروا نذرا أنا أنا إن بادروا نذرا منهم لقومهم الله أكبر ما قد من الله أكبر ما الله أكبر ما قد حاذ من عبار ومن بيان وإعجاز ومن حكم والله أكبر إذ أعيق بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم كم مرشد رام أن يدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرعم هي هذا بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم خابت, خابت أمانهم شاهد وجوههم وزاغت قلوبهم عن هجه كم قد حدّ قريحاً في القديم وهم أهل البلاغة بين القلب كلهم بمثله وبعث ثم واحدة فلم يرمه إذا الأمر لم يرمي الجن والأنس لم يأتوا واجتماع بمثله ولو اندموا لمثلهم أن وكيف ورب العرقاء إلهه سبحانه جل عنته سبحانه جل عنتبه له وتمي ما كان خلقا ولا فائداً تصوره نبينا ولا تعبير دين تمي بل قاله ربنا قولاً وأنزله وحياً على قلبه المستيق للفهمين والله يشهد والأمناك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجمي الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بمستان إلى يوم الدين أما بعد فإنا نحمة الله جل وعلا على نعمة الإيمان ونحمده على نعمة القرآن والإسلام ونحمده على نعمة الصحة والمعافاة في الجسم والمال والأهل والولد نحمده جل وعلا على أم التعنى وإياكم وبلغنا هذا الموسم الذي وعدنا فيه باستكمال شرح هذه المنظومة شرحا يحلوا مغلقها ويفتح مغفلها وإن كانت لحاجة إلى شرح ممن هم أهل لهذا ممن يقومون بذلك وقد عرفوا بالعلم وبصة العلم ولكن حسبنا أن نتقفل على موائدهم وأن نقتبس من كتبهم مما دونوه لنا وتركوه لنا ونتعين به على شرح ما تيسر لنا في هذا اللقاء ونسأله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم حتى نأتي على إتمام هذه المنظومة إنه ولي ذلك والقادر عليه وكنا قد انتهينا بلقائنا بالعام الماضي إلى قول الناظم رحمه الله تعالى فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعماض من الأمم. واليوم نستأنه بادئين بقوله رحمه الله فانظر قوارع آيات المعاب به وانظر لما قص عن عاب وعن إرم هذا قطاب من الناظم رحمه الله تعالى لمن يقرأ هذه المنظومة المباركة ويريد أن يتفحص ما نظمه فيها مما هو في كتاب الله تبارك وتعالى مشاراً إليه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً مشاراً إليه مما أوضعه في هذه المنظومة فإنه سيجد مصداق ما قاله رحمه الله فيقول رحمه الله فانظر قوارع آيات المعاجي به أمر منهم لمن قرأ واستمع لهذه المنظومة النافعة أن ينظر قوارع الآيات التي جاءت في أمر المعاد في هذا الكتاب العظيم والقوارع جمع قارعة القوارع جمع قارعة مأخوذة من القرع وهو الضرب للرأس بالعصا بقوة. فيفيق إن كان غافلا وربما ذهل إن كان مفيقا من شدة الضرب فكل شيء جديد يسمى قارعة ومن ذلك قوله تبارك وتعالى القارعة ما القارعة والمراد به القيامة وسميت القيامة بالقارعة لشدة هولها كما قال جل وعلا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضع وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وقوارع القرآن هي الآيات التي من قرأها أمن من الشياطين من الإنس والجن هذه أيضا تسمى قوارع كما في كتب اللغة قوارع القرآن هي الآيات التي من قرأها أمن من الشياطين فالمراد بالقوارع هنا الموانع الحاجدة تقرع فلانا تمنعه قرعت فلانا أقرعه قرعا أي منعته أمنعه منعا تقول فلان مقروع أي ممنوع. فهذه الآيات التي إذا قرأها الإنسان أمن من الشيطان قرعت عنه الشيطان وحجزته ومنعته ومن ذلك ما جاء في آية الكرسي أن من قرأها حين يمت لم يزل عليه من الله حابر حتى يصبح وهكذا إذا قرأها حين يصبح لم يزل عليه من الله أيضا حابر حتى يمتي فهذه القوارع قوارع القرآن تأتي على هذا وعلى هذا وكل ذلك موجود في كتاب الله تبارك وتعالى فمما قصه الله سبحانه وتعالى في المعاد في كتابه العظيم فقد تكرر ذلك كثيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاء وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وقال جل وعلا وأن إلى ربك الرجعة وقال جل وعلا وأن إلى ربك المنتهى وقال جل وعلا وكل إلينا راجعون إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت المعاج والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ومجازات كل إنسان بعمله فما قال جل وعلا ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مذقال حجبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاذبين فمن تقلت موازينه فأولئك, الذين فأولئك هم المفلحون ومن قفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم الآيات والآيات في ذلك كثيرة التي تثبت المعاد والمجوع إلى الله تبارك وتعالى فيحاسب العبد بما عمله وجناه واكتسبه في هذه الحياة الدنيا وقوله رحمه الله تعالى وانظر لما قص عن عاد وعن إرم وذكر عاد وإرم لما فيهما من القوة فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا؟ قوة. فخصهم بالذكر رحمه الله تعالى لأنهم أول قوم بعد الغرب بعد قوم نوح قرم ذات العماء التي لم يخلق مثلها في البلاد فقص الله سبحانه وتعالى حال هذه المدينة ذات العماء التي لم يكن في حينها ولا قبلها مثلها فمثل هذا الشيء ينوه بذكره لعظمه ثم يأتي بعد ذلك إهلاك الله تبارك وتعالى لهؤلاء وسياقه لخبر إهلاكهم ليدل على أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياته سبحانه وتعالى يجحدون هذه المدينة التي بلغت من العظم والقوة وبلغت من الرخاء والسرف وبلغت من الثرى العظيم الفاحش البالد ما بلغت ولكن الله سبحانه وتعالى لما أراد إهلاكها سواها من أرض تسوية تامة وفي عاد إذ أرسلنا إليه مرزيح العقيد عليه مرزيح العقيد ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته مكرمين نسأل الله العافية والسلام فإذا كانت هذه المدن وهذه القرى وهذه البلدان بهذه المذابة وهؤلاء القوم وهم قوم عال الذين استكبروا في الأرض وأشروا وبطروا بسبب قوتهم وافتخروا بذلك وقالوا من أشد منا قوة نتوا أن الله جل وعلا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وأنهم لا يعجزونهم سبحانه وتعالى فمثل هؤلاء ينبغي أن ينظر إليهم وإلى حالهم ومعالهم حالهم الذي وصلوه في الغنى والشرف والترى والقوة والجاه والبقش فلا يفتر به فيعلم أن من جاء بعدهم أنه إن وصل إلى ما وصلوا إليه أو زاد عليهم فإنه إن عصى ربه فمعاله معالهم لا يعجز الله شيئا وينظر أيضا إلى ما هم فيه من القوة وما هم فيه من العساد وما هم فيه من الظهور على الأمم في حينه، وأن هذه القوة لم تغني عنهم شيئا فيتعظ أيضا ويعلم أن قوته عند الله جل وعلا لا تساوي شيئا فخص المصنف رحمه الله أو الناظم رحمه الله أو معاج وهذه المدينة بلدة أو مدينة إرم لما فيهما من القوة ولما فيهما من الترى الذي بلغ مبلغا عظيما ولما فيهما من الأجر والبطر الذي بلغ حده وغاية ونعاية ولكنه لم يقم عند الله مقام شيء حينما أراد الله سبحانه وتعالى إهلاكهم وتعذيبهم بسبب كفرهم وجهودهم نسأل الله العافية والسلامة نعم وقوله رحمه الله وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفطني هذا أمر آخر من الناظر للسامع والقارئ أن ينظر إلى شرح أحكام الشرح في هذا الكتاب هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها هذا الكتاب الصالح لكل زمان ومكان وأمة فقد حوى جميع ما يصبح به أمر المعاش والمعاش ما يصبح به أمر المعاش والمعاش فهذا الكتاب من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكاء أذا بمعاش من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا إذا فالاقبال عليه به صلاح المعاش والأخذ بما دل عليه والإيمان به فيه صلاح المعاش وتأتي إن شاء الله تعالى بيان شيء من ذلك عند قبل الجن بإذن الله تبارك وتعالى وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بإقامة أمور الحياة فيه وذلك بتشريعه للأحكام الشرعية التي يستقيم بها أمر الناس وبدونها تكون الحياة فوضى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى فأخباره جل وعلا صدق وأحكامه عدل. أخباره جل وعز صدق وأحكامه عدل سبحانه وتعالى ففي هذا الكتاب بيان لكل ما ذكرنا كما تقدم ففيه, ففيه بيان السلم والحرق وفيه بيان السياسات أجمعها فيه المهادنة بينك وبين من تحارف فيه النبذ إذا انتهت مدة الهدنة فيه بيان أحكام المواريث، فيه بيان أحكام الطلاق فيه بيان أحكام النفاق الحيض، فيه بيان أحكام الولادة والرضاعة فيه بيان أحكام الزنا من جلب ونحوه فيه بيان قطع السارف فيه بيان أحكام الحرابة فيه بيان أحكام الصيام فيه بيان أحكام طلايا في الخوف فيه بيان أحكام الزكاة فيه بيان أحكام الحد فيه بيان قتل الصيد على المحرم إلى غير ذلك من الأحكام التي يعجز إنسان في مثل هذا الموضع عن استيفائها ولو أرد الإنسان أن يستوفيها لحتاج إلى مجال وهذه الأحكام التي تضمنها كتاب الله تبارك وتعالى صنفت فيها المصنفات الكثيرة التي عرفت بإذن أحكام القرآن تعرض في هذه الكتب لتفسير آيات الأحكام التي جاءت في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباغل من بين يديه ولا من خلفه فيه إبطال النظريات الكافرة الفادرة اليوم مثلا الكفرة من الإفرنج وأغنابهم حينما يتكلمون عن البقار وبخار الماء وتضحض ذلك وكيف يكون مقرا. لكنهم يخالفون في ذلك كتاب الله تبارك وتعالى تجد نصداق ذلك في كتاب الله وما كان مخالفا مبينا مفندا في كتاب الله تبارك وتعالى وهكذا كما قال جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فهذا الكتاب حوا ذلك كله واشتمل عليه كما قال الناظم بعد ذلك امن أم صلاح ولم يهدي الانام له ام باب هلك ولم يسجر ولم يلومني هل هناك من باب فيه صلاح للعباد في المعاش والمعاد ولم يرشد الانام إليه هذا استفهام انكار والجواب لا أنه لا يوجد باب فيه صلاح للعباد في المعاش والمعاد إلا وهداهم إليه وما من داب فيه هلكهم وهلاكهم في الدنيا والآخرة إلا وحذرهم منه وبينه لهم غاية البيان وفصله لهم أحسن فصيم وما ذلك إلا ليكون على بينه كما قال جل وعلا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع العليم يحيى من حي حياة سعيدة أو سعيدة عن بينه ويشقى ويهلك من هلك في المعاد من أراد الله له ذلك عن بينه إذ قامت عليه الحجة لهم له المحجة وذلك بإرسال هذا الرسول إليه صلوات الله وسلامه عليه وإنزال هذا الكتاب العظيم الناجد لما قبله والمهيم على ما قبله ولهذا جاء في صحيح مسلم كما تعلمون والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نطرانيه ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ثم قال رحمه الله أم كان يغني نقيرا عن هدايته؟ جميع ما عند أهل الأرض من نظم هل هناك غنى لأهل الإيمان عن كتاب الله سبارك وتعالى بالنظم الوضعية والقوانين الأرضية ولو جمعت هذه النظم والقوانين كلها في الشرق وفي الغرب في القديم والحديث وأريد منها أن يصاغأ قانون واحد يقوم بشؤون العباد وينظم مصالحهم في المعاد والمعاد تقصر ذلك عما يصلح أحوالهم لأن الذي يصلح للزمان لا يصلح للزمان الذي يليه لأن الذي وضعه بشر والبشر نظرته قاصرة والدليل على ذلك كما ترون أنتم في عقلكم هذا أرباب القوانين وأصحاب القوانين. كل يوم يسنون قانونا وبعد مضي السنين يراجعون النظر فيه فيغيرونه ويبدلونه وكتاب الله سبحانه وتعالى معصوم من ذلك كله فهو صالح لكل زمان ومكان وأمج فالجلد منذ أن انزل القرآن للذاني صالح الذاني الشام البكر صالح لكل زمان ومكان وأمة والرجم والحصد للذاني المحصن صالح لكل زمان ومكان وأمة والأول خفف عنه لكونه أول وهده والثاني شدد عليه لكونه قد ذاق ثم بعد ذلك عرف الحلال وتعزاه إلى الحرام فكان ذلك الجزاء منه سبحانه وتعالى له جزاء وفاقا لأنه اعتدى على حرمات الناس وهو محطن ليست فيه حاجة فلما كان كذلك كان مستحقا لهذا الجزاء الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كما في آخر الآية وهكذا قال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الآية فالسارق لأنه يعتدي أيضا على أموال الناس وعلى ممتلكاتهم ويخيفهم ويزعجهم ويرهبهم ناتب أن تقطع يده هذه التي امتدت بالخيانة وامتدت بالاعتداء على الناس فكان ذلك جزاء وفاقا على حسب ما اقترفت هذه اليد والدرحات وصنعت وهذا صالح في كل زمان ومكان وهكذا النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة يا أول الألباب إذا قتل القاتل حي الناس فهذه كما يقول أهل البلاغة أكثر آية وأبلغ آية في كتاب الله لكم في الحياة لكم في القصاص حياة لكم في القصاص حياة أخطر آية أخطر حكم في أخطر آية وهي أبلغ آية في هذا الباب باب الأحكام لكم في القصا حياة جار ومجرور فخبره أخطر آية في كتاب الله تضمنت حكما فمن قتل قتل من قتل واستوفت فيه شروط القصا استوفيت فيه شروط القصا قتل فإذا قتل من قتل حي الناس أمنوا أما إذا ترك يعيث في الأرض فسادا يمينا وشمالا فإنه يرعب الناس ويخيفهم ثم يعتدي بعد النفس الأولى على ثانية وثالثة ورابعة كما تسمعون في بلاد الغرب السفاح الذي أرهب المدينة الفلانية والسفاح الذي أرهب المدينة البلانية والسفاح الذي أرهب البلد الفلاني أو الجمهورية البلانية لمدى عشرين عاما وهكذا ثم يؤخذ بعد ذلك ويودع السجن ويدبع الأموال ويخرج براءة بعدما أهلك هؤلاء جميعا ويعود إلى فعلته الأولى ويستمر في إخافته للناس لكن الله سبارك وتعالى هنا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يحيي الناس بأمان فتأمن هذه الأمة التي آمنت بهذا القرآن تحفظ دماؤها كما حفظت أعراضها وحفظت أموالها فالشاهد أنه لو جاء الإنسان إلى جميع القوانين والنظم قديما وحديدا وأراد أن يأتي منها بقانون يصلح وي ويتلافى ما كان في القانون الفلاني من خلل وفي الفلاني من خلل ما استطاع أن يأتي ولا يمكن أن يأتي أحد بشيء من ذلك لأن هذا إنما جاء من نحاته الأفكار وزبالة الأذهان وهذا تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال رحمه الله أكباره عظته أمثاله عبر وكله عجب صحقا للي صممي أمثال هذا القرآن عظة يتعب بها من أراد الله سبحانه وتعالى له الإداية وأمثاله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ضرب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وهكذا أمثال القرآن عبر يعتبر بها من يعتبر بها من أنار الله قلدا ونور بصره وبصيرته فإنه إذا ما قرأ هذه الأمثال اعتبر وإذا ما اعتبر انتبع إذا اعتبر بهذه الأمثال انتبع لأن الاعتبار هو الذي يورث الانتباع أما الذي لا يعتبر ولا ينتفع فهذا هو الذي يكون عليه آخر البيت وقوله سحقا لذي صممي يعني كأنه لم يسمع هذه المواعظ ولم يسمع هذه الأمثال فلا هو يستعر ولا هو يعتبر عياذا بالله من ذلك قال رحمه الله لم تلبث الجن إذ أطغت لتسمعه أنبادوا نذرا منهم لقومهم لم تلبس الجن إذ أصغف لتسمعه لما أصغف لسماع هذا القرآن ما لبثوا أن ولوا منذرين إلى أقوابه وقد جاء ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى مفصلا في موضعه الموضع الأول في سورة الأحقار كما قال جل وعلا وإذ ضرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا لَمَّا قَضَى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُدْرِكِ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّ سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ وَإِلَى صِرَاطٍ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يغبر لكم وشاهده في هذه الآلة ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنذن من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز في الأرض يعني لا يعجز الله وهذا يأتي في طورة الجن وأن ظللنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنه, وأنه سبحانه وتعالى قادر على هذا الذي لم يؤمن في هذه الأرض وتمرد على أوامر سبحانه وتعالى ومن لا يجد داعي الله فليت بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين وقال جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما استخذ صاحبة ولا ولده إلى آخر الآيات إلى أن قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن منا المسلمون ومنا القاططون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاططون فكانوا لجهنم حضبا وأن لو استقاموا على إلى لأسقيناهم ماء غذقا لنفسهم فيه ومن يعرض عن ربي يسلك عذابا صعدا إلى أن قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد الآيات فهذه الصورة كاملة جاءت تخبر عن حال الجن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع القرآن الكريم إذ لما سمعوه منفكوا إلا مؤمنين منذرين لقومهم يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الله فانظر الجن كيف وصفت هذا القرآن لأنه قرآن عجب عجب في تركيبه ونظمه عجب في بيانه عجب في بلاغته عجب في إحكامه عجب في أحكامه إن سمعنا قرآنا عجب عجب عجيب أمره كله يعجب الإنسان منه من جميع جوانبه لا من حيث السبت سبت العبارة ولا من حيث الأحكام ولا من حيث البلاغة التي تحدى بها سبحانه وتعالى أهل البصاحة والبلاغة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا هؤلاء وهم أقوى من الإنس الجن أقوى من الإنف قالوا في القرآن هذا المقال إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرسل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا مباشرة لما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى الآية فهذه حال الجن مع قوتهم وعظمتهم وشدة خلقهم قالوا هذه المقالة عن هذا القرآن لماذا؟ لأنهم سمعوه سماع من أراد الاستفادة أما سماع من لم يرد الله به ذلك فهذا قد فصل الله سبحانه وتعالى علينا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واخبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراه ما تمعنا بهذا بالملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فنسأل الله العافية والسلامة من أراد الله له التوفيق فإنه يفتح عليه ومن أراد له به غير ذلك فإنه لا يستفيد فسحقا كما قال الناظم رحمه الله سحقا لذي صمم ثم قال رحمه الله الله, الله أكبر ما قد حاز من عبره ومن بيان، وإعجازه ومن حكمه والله أكبر إذ أعيت فلاغته وحسن تركيبه للعرب والعزمه الناظم رحمه الله هنا يكبر الله جل وعلا على عظم هذا الأمر الذي حصل لهذا الكتاب وهو ما حواه من العبق وما حواه من البيان وما حواه من الإعجاج وما حواه من الفكر وما حواه من البلاغة وحسن التركيب الذي تحدى به هذا النبي صلى الله عليه وسلم العربة والعجب قال جل وعلا أم يقولون وقال الذين وقالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخبه بيمينه إذن لرساب المضطلون وما كنت تتلو من قبله من قبله من كتاب ولا تقفه بيمينه إذا لارتاب المصلون أي يا محمد يلحدون في أن الذي تتعلم منه هذا القرآن ويكذبون عليه ويقولون يعلمك إياه بشر الذي يلحدون به, به في هذا الجانب أعجمي وهذا الذي جئت به لسان عربي مبين فكيف يعلم الأعجمي المستغلق في عجمته يعلم الآخرة لساناً عربياً فصيحاً يتحجى به أهل الفصاحة وأصاطين الفصاحة وسادت الفطحاء في زمانهم ما كان هناك أبطح من قريش ومع ذلك عجزوا على أن يأتوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن وببعضه أو بثورة من مثل هذا القرآن كما تيأتي معا وأيضاً يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتابه ولا تخفقه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ما كنت قارعا قبل ذلك فتتلو كتابا من الكتب القديمة وما كنت كاتبا قبل ذلك فتستنسقه من الأساطير الأولى كما قالوا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأطيلا قل أنزله فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأن الذي أنزله هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض سبحانه وتعالى فتحداهم عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب المحكم الذي حاز العبر وحاز البيان وحاز الإعجاج فما استطاع أحد أن يأتي ببيان مثله ولا قريب منه وما استطاع أحد أن يأتي باعجاز كما جاء في هذا الكتاب وما استطاع أحد أن يأتيه. بنظم بليغ كما جاء في هذا الكتاب ولم يستطع أحد على أن يحاجي هذا القرآن إلا ما كان من مسيلمة الكذاب المقدون الذي فضحه الله سبحانه وتعالى على ربوس الخلق فقال له بعض الأولى والله إني أعلم يا مسيلمة أنك تعلم إني أعلم أنك لكاد وأن محمدا لصادق ولكن كذبني حنيفة حب ليم طادق مطا فهو يعلم أنه يعلم أن ذلك الشخص يعلم أنه كاذب تماما وإن جاء بي مثل هذه الفزعبلات التي حاول يجاري فيها القرآن حينما قالوا له أنزل على محمد سورة قالوا قال له سورة الفين قال وعن أنزل علي مثلها فجاء قال بقوله السافل السامج البارد الفيل وما الفيل وما أذراك الفيل له ذيل قصير وقرقوم طويل فهل هذا بالله عليه القرآن هل هذا فيه إعجاز ما فيه إلا إضحاك لمن نطق فكيف بالعقلاء لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والناس عازق قال وانا أيضا انزل عليه مثله ما هو قال والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابدات وهكذا من هذه السماجات التي حاول أن يضارع بها القرآن ولكن الله سبحانه وتعالى يفضح هؤلاء الكذابين ويبين كذبهم لكل أحد من الناس أما قريش فعلى ظلالها وما كانت فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم من عداوة شديدة ومن محاربة شديدة له عليه الصلاة والسلام ومن إزاء شديد له عليه الصلاة والسلام ومن تضييق شديد عليه وعلى قومه بني هاشم ومن كان معهم أيضا من من من بني المطلب حينما منعوا منهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرؤوا على أن يأتوا بمثل ذلك لأنهم يعلمون أنهم سيغطقون على أنفعه فاستبقوا على عقولهم من إضحاك الناس عليهم فأما هذا المتهوك فقد بلغ درجة من السفح ما بلغها أحد مثله نسأل الله العافية والسلامة يقول الناظم رحمه الله والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم وصدق رحمه الله إذ لا يزال الناس يتفكرون في أصال هذا الكتاب ويؤلفون في بلاغته وحسن تركيبه وإعجابه ما ما ما يعجب الإنسان عن عن عدّه وحصنه بما مضى والله أعلم بما سيكون فيما يأتي من الزمان كل ذلك خدمة من أهل الإسلام والإيمان لبيان عظيم منزلة هذا الكتاب وبيان عظيم بيان هذا الكتاب وحسن تركيبه. وبلاغته التي تحجى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كان أكثر الناس تابعا يوم القيامة ولهذا جاء في الحديث الصحيح كما تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام إنه ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على رذله آمن البشر وإن الذي أجيته وإن الذي أجيته وإن الذي أوتيته هو هذا المرآن وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة فإن المحجزات الأولى التي كانت ك كتفينة نوح التي نجي الله سبحانه وتعالى بها من نجى من الغرب وأيضاً كفصة تموت ووجود الناقة بينهم وهكذا الآيات التي آتاها الله سبحانه وتعالى موسى في قومه مع فرعون وآمن عليها من آمن وهكذا قصة عيسى عليه الصلاة والسلام إحياؤه للموتى وإبراؤه للأكمل والأبرز بإذن الله تبارك وتعالى ونقه بالطير فيكون طيرا بإذن الله تبارك وتعالى هذه الآيات انتهت لماذا انتهت بذهاب الأنبياء الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى إياها فتحدوا بها أقوامهم والمعاندين لهم فلما سوفوا عليه الصلاة والسلام كانت هذه الآيات منقلبة معهم منتهية معهم أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الآية التي تحدى بها والمعجزة التي تحدى بها هي هذا الوحي وإنما كان الذي أوتيته وحيا يعني هذا القرآن فكان عليه الصلاة والسلام في هذه الآية التي جاء بها مستديم التحدي في زمنه عليه الصلاة والسلام لقومه وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لجميع الأقوام من بعده صلى الله عليه وسلم فكم من, فكم من إنسان أراد أن يعارض هذا الكتاب فباء بالذل والخسران نسأل الله العافية والسلام ولذلك يقول فالناظن كم الرام رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والقصران والرغم هي هذا بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم خابت أمانيهم شاهد وجوههم ضاقت قلوبهم عن هذه الخير وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد به الخيرا فيؤمن فيسلم من الوقوع في هذه الورطات ولهذا قال رحمه الله كم قد تحدى قريشاً في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم قريش هي التي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فيهم عليه الصلاة والسلام وهو أنسبهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعت يوما قريشا قريش لمبخره فعبد مناب سرها وصميمها وإن حصلت أشراف عبد منافها ففيها من أشرافها وقديمها وإن فقرت يوما فإن محمدا هو المطبع من سرها وكريمها لدعت قريش غسها وسمينها علينا فلم تظهر وطاشت حلومها وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما زلوا سعر القدود نقيمها ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أحجارها من يرومها ويروى أجحارها ونضرب عن أجحارها من يرومها فين انتعش العوج الدواء وإنما في أكنافنا تندى وتنمى أرومها فقريس هم أفضح الخلق قاطبة هم أفضح العرب قاطبة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وهو أفضح قريش صلوات الله وسلامه وهم أهل البلاغة الذين يعرفون ما معنى البلاغة تحداهم صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن فعرفوا أن هذا القرآن ليس هو بكلام, بكلام أحد من البشر وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى وقصة الوليد بهذا واضحة فقد جاءكم عددا قد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مقالته إنك قد سفهت أحلام قومه وإنك وإنك فقال بعدما سمع من قال أتسمع مني قال قل فقرأ عليه الصلاة والسلام عليه سورة حاميل الدخان فلما سمع هذه الآية عاد إلى قريش بغير الوجه الذي ذهب به فلما رأوه لما رأوه قالوا لقد عاد والله بغير الوجه الذي ذهب به فجاءهم ونصحهم تلك النصيحة وقال لهم إن الذي سمعت ليس هو بكلام بشر أنا أعرف الشعر يعني عرفنا الشعر رجزه وهجاءه ومدحه فوالله ما هو بالشعر ونعرف السحر فوالله ما هو بالسحر والكهانة ما هو بالكهانة ثم قال لهم أرى أن تدعوا هذا الرجل محمد والعرب فإن ظهر عليه ظهروا عليه فقد كفيتموه بغيركم وإن ظهر عليهم دخلتم فيما دخل به الناس فقالوا تحرك محمد قالوا تحرك محمد ما استطاع أن يقول لهم نحن نستطيع أن نأتي بمثل ما قال إلا من سفع نفسه عليه من الله ما يستحق لآلكم الكذاب ولهذا قال الناظم كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم إذا كانت قريش وهي أهل البلاغة والفطاحة أو هم أهل البلاغة والفطاحة عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو ببعض هذا القرآن بمثل هذا القرآن مجتمعا أو بما مثل بعض هذا القرآن وهم أهل الفصاحة والبيان والبلاغة فكيف بمن هو دونهم لا شك أنه أعدل فلذلك يقول الناظر بمثله وبعشره ثم واحدة فلم يرمو ولا شك فلم يرمو إذا الأمر لا لم يعلم ما يستطيع أحد من الناس أحد من الجن على أن يعدل مثل هذا الوضع. وقد تحدهم الله سبحانه وتعالى بذلك كله في كتابه المبين فقال في قورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن قل لهم يا محمد أنت رسولنا فقل لهم لو اجتمعت الإنس والجن ما هو فقط قريش الإنث كلها والجن كلهم لو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا ومعاونا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبدا بحال من الأحوال لا يستطيعون قل لئن اجتمع فيه والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني عونا ونصيرا معاونا كل واحد منهم للآخر لا يستطيع ولقد ضرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا مع هذا ضرف ما فيه من الأمثال والمواعظ والعبر ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا مع بيان حجة هذا النبي وظهور حجته في هذا الكتاب العزيز لكن أكثر الناس أضوا إلا الكفران لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى وقال جل وعلا في سورة هود أم يقولون افتراه ألفأت بعشر سور مثله مفتريات في سورة هود أم يقولون افتراه ألفأت بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذا كان هذا مفترى فأنتم ها عشر سور القرآن كم عدد صوره أربع عشر ومئة سور فأنتم هاتي أربع هاتي عشر ومئة وأربع مسامحون فيها لا تأتوا بشيء هاتي عشر سور مثله مفتريات إذا كان مفترى فأتوا أنتم وأنتم أهل الفضاحة والبلاغة والبيان الذي قد بلغتم به شأوا عظيما بين العرب أهل الفطاحة واللسان إيتوا بعجل ثور المفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بهذه العجل فليؤمنوا لمثل هذه العشر التي جئتم بها كما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال جل وعلا مسليا النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أن ما بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ ولن يستطيعوا وما استطاعوا فإذا كان المفل عجز عنه خفف عنه إلى العجر والعجر أيضا سيعجزون عنها ما قال جل وعلا في السورة الواحدة وما كان هذا القرآن أن يفسره كما في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفسر من دون الله ولكن تفصيل الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افسر أيضا هنا مرة أخرى ثالثة أم يقولون افسر كل فعث بفورة مثلي وادعو من استطعتم من دون الله إن كنتم قادرين تنازل وتنزل لهم عن العشر إلى سورة واحدة فسامحهم بمئة وثلاث عشرة سورة وليأتوا بسورة واحدة محكمة متقنة حاوية على هذا التركيب البديع والنظام العظيم المعجز إيتوا بصورة واحدة وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ثم قال جل وعلا مسلية رسوله صلى الله عليه وسلم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أدال الله على الأمم الظالمة قبلهم حينما كذبت أنبياءها ورسلها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فانظر في عاقبة هؤلاء الظالمين وتتلى وعده أن من كذب وعاند وواهرا على تكذيبك ومعاندتك ومحاربتك اعلم أن سبيله سيكون سبيل الظالمين السابقين الأوائل الذين نصمهم الله سبحانه وتعالى لما عتوا عن أمره وعاندوا وتكبروا وتجبروا ثم قال رحمه الله الجن والأنس لو لم يأتوا ولو لو سمعوا الجن والأنس لم يأتوا لو سمعوا بمثله ولو انضموا لمثله مين قل لئن اجتمع بالإنس والجن على أن يأتوا بمثله هذا القرآن لا يأتون بمثله أنا وكيف يعني كيف يكون لهم ذلك ورب العرص قائله سبحانه جل عن شبه له وسميه الشبه هو الشبيه والنظيف الشبه هو الشبيه والنظيف والتمي هو الذي يدانيه كما قال جل وعلا هل تعلم له تمية يعني نعم من يدانيه سبحانه وتعالى ويكافيه جل وعلا فكيف يكون هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند هذا النبي من عند هذا الإله سبحانه وتعالى كيف يكون هؤلاء على استطاعته في المجيء بمثله وهم مخلوقون وهذا من الخالق سبارك وتعالى كلام الخالق تبارك وتعالى لا يمكن أن يستوي هذا الكلام الكريم المبارك الذي هو صفة من صفات الله سبارك وتعالى تكلم الله به جل وعلا حقيقة فسمعه جبريل منه صلوات الله وسلامه عليه ثم نزل به وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين بلسان عربي مبين كيف يكون هذا الكلام الذي هو كلام الله كيف يكون هؤلاء على استطاعة أن يأتوا بمثله وهم مخلوقون وهو كلام الخالق سبارك وتعالى ما كان خلقا هذا فيه رد على الزنادق والملاحدة الذين زعموا بأن القرآن مخلوق وهم المعتزلة ومن تبعهم في هذا الباب من الأشعرية ومن كان على شاكلتهم أشعرية والما تريدية أيضا مثلهم كلهم يقولون إن القرآن مخلوق ليس بكلام الله ولم يتكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة فالأشاعر وإن قالوا هو الكلام النفسي إلا أن تحقيق كلامه في كلام الله تبارك وتعالى يرجع إلى كلام المعتزلة والمعتزلة يقولون إنه مخلوق وليس وليس بصفة من صفاته سبحانه وتعالى وقد جرت في هذا محنة عظيمة على أهل الإسلام نال ما نال أئمة الإسلام في هذا الباب وهم صابرون محتسبون على الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى وكان رأس هؤلاء وسيدهم وأشرفهم ومقدمهم الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فإنه قد ضرب في ذلك ضرب ضربا شديدا حتى يغمى عليه ثم يأخذ من موضعه وهو لا يعلم ولا يحس ولا يشعر فإذا أعاد عليه القولة ماذا تقول في هذا القرآن أمقلوق هو فيقول معاذ الله إنه كلام الله غير مقلوق ولم تزل هذه المعنة بالناس منذ أن بدأت على يد المعتقم حتى رفعها الله سبحانه وتعالى على يد المتوكل كانت في أواخر أيام الواجب، لكنها رفعت بعد ذلك ونفر الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة في هذا الباب نفر المؤذرة وكان ذلك بعد مناظرة وإن كان في المناظرة في سندها كلام كما ساق ذلك جمع من أئمة التاريخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ذكره أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال إن في سندها شيء من الكلام لكن الشهرة البالغة في هذا اتناقل الناس جيلا بعد جيل وقوما بعد قوم وما أذر عن أحد منهم إنكارها اشتحر هذا الأمر شهرة يقع من النفس موقعا في أنها حقيقة لا شك في ذلك ولا ريب إذ جاء ذلك الشامي فدخل على الخليفة فقال له السلام وكان مكبلا بالحديث في يديه ورجليه فقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين قال لا سلمك الله ادعوا أبا عبد الله قال يا أمير المؤمنين لئس والله ما أذبك به مؤذبه فإن الله جل وعلا يقول وإذا حيي بتحية الفحي بأحسن منها أو ردوا وأنت لم تحيي بأحسن منها ولم تردها قال أَلَعُدْهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يعني أَحْمَدَ بن أَبِي دُؤَادٍ فَجِئَ بِهِ فلما دخل عليه قال ما تقول في القرآن قال والله ما أنصفتني والبدء لي قال قل قال أنت ما تقول في هذه المقالة التي تقولها أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أبو بكر وعلمها عمر وعثمان وعلي أم لم يعلمها قال لم يعلمها قال الله الله أكبر الله أكبر لم يعلمها كانوا جاهلين وعلمتها أنت قال أقلي هذا قال هو له ثم عاد عليه مرة أخرى. ألا ما تقول في هذه المقالة التي تدعو الناس إليها أن تقول القرآن مخلوق؟ علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمها أبو بكر، وعلمها عمر، وعلمها عثمان، وعلمها علي، وسكت عنها أم كانوا بها جاهلين؟ ألا بل علمها وسكت عنها؟ فقال له ابن أبي دؤاد: يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسكت أبو بكر، ويسكت عمر، ويسكت عثمان، ويس. علي. أما يسع كما وسعه الله أكبر ثم لما قال ذلك ما زال الخليفة يرجد الله أكبر أجهلها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلمتها عن الله أكبر ثم أمر بإنهاء المحنة ورفعة المحنة فمن تحن بعد ذلك أحد وأمر بفق قيود ذلكم الشام وقيل إنه كافأه أو جازاه بأربعمائة أو بخمسمائة دينار فهكذا كانت هذه المحنة التي عصفت بالأمة ولكن ثبت الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد وذلك أن الناس كانوا ينتظرون ما يقول فكان رحمه الله جن وعلا كالجبل الأشر بل قيل له في ذات يوم وقد اجتمع الناس حوله كلهم بأيديهم الأقلام والمحابر فقال ما ينظر هؤلاء قالوا ينتظرون ما تقول قال ما كان لأبي عبد الله أن يضل هؤلاء أو كما قال رحمه الله فصبر واحتسب على ذا في سبيل ذلك حتى أظهره الله جل وعلا وأظهر عقيدة أهل السنة والجماعة على يديه فرحمة الله سبارك وتعالى عليه وعلى إخوانه وجميع من نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان وهكذا يقول رحمه الله ليس أيضا هذا القرآن فيضا تطوره نبينا صلى الله عليه وسلم فجاء به معبرا عنهم فليس هو بخيالات وليس هو بفيضات فاضت على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو وحي من الله تبارك وتعالى وهذا مذهب الفلاتفة الظلال الملاحة الزنادقة الذين يرون أن هذا القرآن ليس هو بكلام من عند الله بكلام الله تبارك وتعالى وإنما هو فيوضات فاضت على هذا العقل فاضت على هذا العقل الزكي يعني عقل النبي صلى الله عليه وسلم فلما فاضت عليه كان عقله يعني حسن التصور وكان عقله لا مقدرة على البيان وكان عقله صلى الله عليه وسلم ذا قوة في الفطاحة والبلاغة حيث يطور للناس تطورات عن الآخرة وأحوال الآخرة والجنة والنار والصراط والموازين والصحف ونحو ذلك وإلا في الحقيقة لا وجود لمثل هذه الأشياء وإنما صورها هذا الرجل ليؤمن به الناس ويتبعه على ما يقولون فهذا هو مذهب الفلاتفة القرامرة الملاحظة الباطنية وأخذه ابن سينا وجاء به أيضا ناصرا له عياذا بالله من ذلك ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأتى القرمطي مصانعا للمسلمين بإبك ذي بهتاني فرآه فيضا فاض من عقله هو الفقال عدة هذه الأكوان حتى تلقاه زكي فاضل حتى التخيل جيد استبياني فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت على البرهان هذا هو مذهب ابن سينا وأضرابه من الفلاسفة القرامطة الباطنية الزلاجفة الملاحدة في كلام من الله تبارك وتعالى وأما جعد وجهد وجهم وبشر ومن شايعهم فأنتم قد علمتم كلامهم في ذلك وعقيدة أهل السنة في هذا هي أن كلام الله أن القرآن كلام الله المنزل منه بدى وإليه يعود تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مرضوا جعد والجهم وبشر ثم شيعتهم ألاف بعدا لهم بعدا وقد بعدوا تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد نراه نتلوه نسمعه نراه نكتبه نعلمه نرى نتلوه نسمعه نراه نكتبه خط نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا, خطاً ونعتقده وليس مقر وليس وليس مخلوقا القرآن تلي وكل آلاتنا مخلوق وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد وليس مخلوقا القرآن تلي وليس مخلوقا القرآن حيث أو خطفه وكلام الله مسترد والواقفية شر نحلة وكذا أو الواقفون شر والواقفون فشر نحلة وكذا لغوية ساء ما راموا وما قصدوا هذه عقيدة أهل السنة في كتاب الله تبارك وتعالى أنه كلام الله المنزل وأنه تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام ثم نزل به على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والآيات في هذا كثيرة في النص على أن هذا الكتاب أنزل من عند الله تبارك وتعالى فما كان خلقا يعني مخلوقا لأن خلقا مصدر خلق. خلق يخلق خلقا بمعنى مخلوق ولا هو خير على ما تقوله الملاحدة الباطنية والفلاسفة والزنافقة هؤلاء وتطوره نبينا صلى الله عليه وسلم فقول الناظم تطولاه أيضا تطوره نبينا هذا فيه إشارة إلى مذهب الفلاسفة الزنادق الباطنية الملاحظة ومنهم ابن سينا كما ذكرنا لكم عن ابن قيم الذي لقص مذهبه ومذهب هؤلاء القرامط الباطنية يقول رحمه الله بل قاله ربنا قولا يعني هو كلام الله حقا تكلم الله سبحانه وتعالى به حقا وأنزله سبحانه وتعالى إنزالا أوحاه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه المستيقظ الفهم القلب المتيقظ الفاهم العارف والله يشهد والأملاك أيضا يشهدون وكفى بالله شهيدا والرسل مع مؤمن العربان والعجم يشهدون بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى المعجز المتعبد بسلاوته الذي هو صفة من صفات الله تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا به الرشد به رشاد الأمة وبه طلاح الأمة وبه اتقامة حالها في معادها ومعادها وهذا أمر لا ينكره إلا من طمس الله على بصره وبصيرته أما أهل الإيمان من العرب ومن العجم فإنهم يؤمنون بما أنزله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا ينتهي كلامنا على هذا القسم ألا وهو الوصية بكتاب الله سبارك وتعالى ونشرع في القسم الثاني ألا وهو الوصية بتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناظم رحمه الله تعالى الوثيقة بالسنة اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نسفا فريحا رفف فهم الناجون إروا الحديث ولازم أهله فهم الناجون نسفا فريحا من رسول لنوّم ثم منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم أسلك منارهم والزم والزم نعم اسلك منارهم والزم شعارهم واحفظ رحالك إن... اسلك منارهم والزم شعارهم واحفظ رحالك إن تنزل بتوحيد عندكم واو نعم في الواو نعم والزم والزم نعم اسلك منارهم والزم أسلك... نعم نعم وصدق من رأهم ولزم شعارهم وحط رحالك إن تنزل بتوحيهم توحيهم نعم وحط رحالك إن تنزل بتوحيهم هم العدول لحمل العلم كيف وهم اولوا تقول المكارم والاخلاق والحيام هم الافاضل خير خيرا من منقبته هم الاولادهم الدين الحنيف قوم هم الاولادهم الدين الحنيف <تصفيق> هم الاولادهم الدين الحنيف قوم هم الجهابذة أ متعرفهم بين الأناام فيماهم ف بين الأناام بين الأناام ب أن ب تي معهم هم, هم الجهابذة الأ متعرفهم بين الأناام تي ماهم هم همتردين هم الدين ن حتههم من العزو بجيء عير من العظو بج العير هم البدور ولا لا أفول لهم بل مووت بل مووت وقدفاقوا بنورم لم يبقى للشمت من نور إذا أفرت، لم يبقى للشمت من نور إذا أفرت، ونورهم مشرق من بعد رمتهم، لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد والساع كسيهم، أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم، كفاه مشرفا أن أضبه خلفا،, خلفا. كفاه مشرف أن أضبه خلفا لسيد الحنفاء في دينه الفيم. يحيون سنته من بعده فلهم هم به من جميع القص كلهم ير يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حذلا لها بالصدر والقدم ينفون عنها اجحاف المبطلين وتحريف العولات وتأويل الغول الغول لئم وتأويل, وتأويل الغول لئم أدو مقالته أدو مقالته أدو مقالته نصح أمته صان روايتها عن كل متهم لم يلهم لم يلهم قط من مال ولا خول ولا ابياع ولا حرب ولا نعم هذا هذا هو المد له ملك ولا نسب كلا ولا الجمع للاموال والقدم فكل مجد وذئ وضيع فكل, فكل مجد وذيع عند مده عند دهم فكل عند وكل ملك وكل ملك فقدام فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك, ملك فقدام لملكهم نعم فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فقدام لملكهم والأمن والنور والفوض العظيم لهم يوم القيامة والبسرى لفذبهم فإن, فإن أردتها هذا مفضل آخر خطاب لنا <تصفيق> الله الرحمن الرحيم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن وختم الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى وفصل في ذلك على نحو ما سمعنا تنى بالوصية بالسنة والسنة شقيقة القرآن وهي شارحة له وهي الوحي الثاني غير المثل فسنة النبي وحي عليهما قد اطلق الوحياني وإنما تبيلها الرواية فاتقر الراوي إلى الزراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول ما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة فميزوا, صحيح فميزوا, صحيح فميزوا صحيحها كما فميّز صحيحها كما ترى حتى صفت حتى صفت نقيّة صحيحها من مفترى حتى صفت نقيّة كما ترى فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني ونريد بالوحي الثاني غير المثل وإلا هي والقرآن في الحكم إذا صحّت سواء هي والقرآن في الأحكام إذا صحّت نس سواء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه قال جل وعلا والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فنطقه صلى الله عليه وسلم وكلامه وسنته فالسنة هي في اللغة الطريقة قال قال الشاعر فلا تجزع عن سيرة أنت ترتها فأول راضٍ سنة من يسيرها فالسنة هي الطريقة فالسنة في اللغة هي الطريقة وفي الاصطلاح هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام وإن شئت وإن شئت فقل يما كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وزاد الحافظ في الفتح أو شيء هم بفعله عليه الصلاة والسلام ولم يمكن من فعله يعني كهمه بأن يقوم التاتع مع العاشر لكنه عليه الصلاة والسلام لم يبقى إلى قابل هذا نص عليه الحافظ رحمه الله بالفتح فالشاهد السنة هي المصدر القديم للقرآن في التشريع ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فهي الوحي الثاني. هي الوحي غير المثلو القرآن وحي مثلو متعبد بثلاوته معجز في تراكيبه وألفاظه أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي نعم لكنه لا يتعبد بثلاوتها فناثب أن تكون السنة والوصية بها بعد الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى وذلك لأنه لا صلاحة للإنسان إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والقرآن مفتقر إلى السنة القرآن مفتقر إلى السنة والسنة ليست مفتقرة إلى القرآن وذلك أن السنة شارحة للقرآن ومبينة للقرآن ومقيدة للقرآن ومخصصة للقرآن وموضحة للقرآن وآتي가는 بأحكام المستقبل السنة شارحة للقرآن ومبينة للقرآن وم enseمية للقرآن ونبينات للقرآن وموضحة للقرآن وآتية بأحكام مستقلة هذه أقتام السنة مع القرآن مبينة شارحة للمجمل تجد في القرآن أقيم هل تعرفون كيف نصلي ما عرفنا إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد في القرآن وأقيموا وآتوا الزكاة وما أمروا الله ليعبدوا الله مخلصين له الدين نفاء ويقيم الصلاة ويؤس الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا كله أمر بإقامة الصلاة وإتاء الزكاة لكنه مجمل أمر مجمل بالإقامة جاء تفصيله في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة مبينة للقرآن وموضحة له وشارحة له ومكيدة لما أضلق في القرآن ومخصصة لما جاء عاماً في القرآن ومستقلة بأحكام لم ترد بالقرآن فلما كانت السنة بهذه المذابة أنها هي الوحي الثاني وهي شقيقة القرآن القرآن وهي الشارحة له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية لما كانت لهذه المنزلة ناسب أن تكون الوصية بها بعد الوصية بالقرآن لأن من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن من أعرض عن سنته عليه الصلاة والسلام فقد عرض نفسه للظلال على عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الصحيح تركت فيكم ما إن به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة فلابد من الكتاب ولا بد من السنة لا بد من السنة وفي هذا أبلغ رد على من يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن ويكتفون بالأحكام التي جاءت في القرآن وأن القرآن قطعي الثبوت وقطعه الجلالة أما السنة ففيها دخل الضعيف ودخل المكذوب فنحن لا نتعب أنفسنا ونكتفي بالقرآن فالله سبحانه وتعالى قد رد على هؤلاء وقد رد عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ورد عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يزل التابعون وتابع التابعين وإلى يوم الناس هذا آل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يردون على هؤلاء فأما كتاب الله فقوله جل وعز فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيه ويسلم تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مفينا إلا غير ذلك من الآيات، وقوله جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول، إلى غير ذلك من الآيات الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا لأنه لا يأمر إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحبيث قوله عليه الصلاة والسلام ترقت اليهود على إحدى وسبعين من الله وترقت على ثنتين وسبعين من الله وتتفرق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين من الله كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه والذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرآن والسنة لا يتجاوزونهما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا أو مبينة مبينة كما في صورة الأحزاب مبينة فالشاهد أنه الوصية لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متضافرة متكاثرة وأما أيضا ما جاء عن الصحابة فهذا كثير ومن ذلك ما جاء في حديث أبي نجيث عمران بن رضي الله تعالى عنه ذلك حينما قيل له إنك يا أبا نجيث إنكم تحدثون بأشياء لا نجدها في القرآن فقال لهم رضي الله تعالى عنه قال الذي قال له هذا إنك تجد في القرآن أعظم الصلاة، فهل تجد في القرآن أنك تصلي خمس لواص في اليوم والليلة، وأنك تصلي الظهر أربعة تسر فيهن جميعا صلِّ العصر أربعة تسر فيهن جميعا صلِّ المغرب ثلاثة تجهر في اثنتين وتسر في الثالثة، وتصلي الفجر اثنين إلى آخره. ثم قال قال لا، هلما إنك تجد في القرآن قول الله تبارك وتعالى وأعظم الصلاة، فهل تجد في وعذاب الزكاة، فهل تجد في القرآن؟ مقدار الزكاة هل تجد في القرآن في كل أربعين شاك شاك وفي كل مئة وعشرين درهم درهمة قال لا. إلى أن قال له كذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم فإنكم إن تركتم ذلك تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم فهذا رد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين يقولون بمثل هذه المقالة فكل من جاء بعد ذلك من الزنادفة والملاحظة وزعم الاكتفاء بالقرآن عن السنة فوظال منحرف كافر بالله العظيم مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلأجل هذا ناسب أن تكون الوصية بعد القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الناظم رحمه الله اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نقصا طريحا للرسول اروي الحديث يعني كل من رواة الحديث الذين يستغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية فإن رواة الحديث في الزمن الأول هم أعرف الناس بشرع الله تبارك وتعالى ولا يجالون إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رواة الحديث وحملة الحديث ونقلة الحديث والأخبار هم أعلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم من غيره فلذلك كانوا أبقى الناس وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يمرهم من خذ لهم ولا من خالقهم حتى يأتي أمر الله وجاء في حديث معاوية هذا حينما قام في الناس خطيبا رضي الله عنه فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال لا تزال طائفة من أمتي ذكر الحديث هذا في آخر الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلي بن المديني رحمه الله تعالى هم أهل العلم هم أهل العلم بالحديث قال أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم رحمهم الله تعالى فهؤلاء هم الناجون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لا تزال طائفة من أمة لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله فهؤلاء هم الناجون ناجون من الضلال في الدنيا لأنهم تمسكوا بثنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناجون من العذاب في الآخرة لأن العذاب إنما هو لمن خالف، وهؤلاء مستبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو النمط الصريح لا تزال قائفة من أمتي على الحق منصور لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وفي النجاح قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة السابق ذكره وستفترق هذه الأمة على ثلاث وتبعين ملة والرواية المشهورة فرقة كلهم في النار إلا واحد قيل من يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي فهؤلاء ناجون من الوقوع في النار مثل السنتين والسبعين فرقة فكانوا هم الفرقة الناجية فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي أي نسبه، وهذا هو حديث أبي هرين منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي شهد لهم بالنجات، لم يشهد لهم أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم بل شهد لهم بالنجال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى به شاهدا عليه الصلاة والسلام ولتنى بحاجته لشهادة أحد مع شهادته صلى الله عليه وسلم وكفى أهل الحديث وحملت الحديث ونقلت الحديث وفقهاء أهل الحديث شرفا بها كفاهم بهذا شرفا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالنجاة فهم في هذا الحديث وبنص هذا الحديث ناجون في هذا الحديث شهادة بالنجاة إلى أرض وبنص هذا الحديث هم الناجون من كان على ما أنا عليه وأصحابه واللقى الآخر اليوم وأصحابه فهذه هي الشهادة لهم بالنجاة طرقت اليهود على وسبعين فرطة وفترقت النصارى على 22 و 70 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة وجاء في الحديث الذي سقناه قبل على 73 ملة كلها بالنار إلا واحدة وفترقت النصارى على 23 70 ملة كلها بالنار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها بالنار إلا واحدة فالناجون هم فرقة واحدة طائفة واحدة شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تؤيل عنهم من هم فقالهم من كان على ما أنا عليه اليوم أن وأصحابه وهؤلاء هم أهل الحديث وقد أطبق علماء السلف عن الاستدلال لهم بهذا الحديث رحمهم الله تعالى وأن أهل الحديث هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة كما تقدم أيضا معنا في الحديثين السابقين حديث به غيره وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه فإنهم طائمين واهلين على الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منصورون لا يضرهم من خذلهم لهم ولا من خالفهم فيخبر عليه الصلاة والسلام هنا أن المقابل لهم فريقان فريق التخذيل وفريق المخالف أما فريق المخالف فهذا أمره ظاهر وذلك لأنه على خلاف ما هم عليه في العقائد والأحكام وأما الفريق المخذل فهذا أشد عليهم ولذلك قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر في الحديث لا يضرهم من خذلهم وذلك لشدة نكاية لأنه ربما من تتب إلى السنة ولكنه يقبل أهل السنة فلما كان شديدا عليهم كان تقديمه له صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يضره الحديث من خذلهم ولا كما أنه لا يضرهم من خالفهم فكما أن المخالف لهم إذا قيل له ما, ما قال فلان وأهل الحديث يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمخذل أيضا لماذا تحذنهم قال لأنهم يأتون إلى الناس بما يشدد عليهم طيب ما الذي يشددون به على الناس لا يجد له حينئذ مسار إلا أن يذكر ذكرهم للأحاديث فحينئذ ينجفل الناس عنه ويعودون إلى أهل الحديث فإن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يضرهم إذا خذل والمخذل أشد من المخالف ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصرهم لأنهم ينصرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا ناسب أن يوصي الناظم رحمه الله تعالى القارئ والسامع بأن يندرج ضمن أهل الحديث وذلك برواية أهل الحديث وذلك لأن الاعتناء برواية الأخبار والآثار الوارد عنه صلى الله عليه وسلم فيه الفوز العظيم وفيه النور لصاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه فهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام بالنظارة وهي البهاء والحسن لحملة الآثار ونقلة الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم ولهذا كان بعض السلف يقول لا أرى رجلا من أهل الحديث إلا ورأيت في وجهه نظرة وذلك لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك وأهل الحديث هم رواة الحديث العاملون به المتمسكون بما دل عليه فإن انضاف إلى ذلك الرواية فالحمد لله وإلا فاعتقاد أهل الحديث والمشي على عقيدة الحديث هذا يدخل في بطريقة أهل الحديث لكن لما كان السلف الأول والصدر الأول أهل الحديث هم الروات له ونقلت الحديث والأخبار هم أهل الحديث هم أهل الحديث اعتقادة وهم أهل الحديث رواية ودراية رواية وإسنادة ودراية فقها وتفقها تمالك والشافعي وأحمد هؤلاء هم أهل الحديث من الأئمة الأربعة وإذا ما نظرت إلى من سواهم نظرت إلى السفياني والحمادي والأوزاعي ونظرت إلى الزهري ونظرت إلى أقحال الكتب الستة وعد بعد ذلك عد ما جئت من نقلة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه أبو يعلى الموصلي أبو داود الطيالسي الحميدي غيرهم وغيرهم وغيرهم كثير لا يمكن أن يعدهم عاد ولا أن يحصرهم حاط ولا أن يحدهم حاج هؤلاء هم نقلة الحديث وحملة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا هؤلاء الرواة للحديث كما كان الصدر الأول هم رواة وفقهاء ومفقهين متفقهين ومفقهين فنور على نور وإلا إذا كانوا على عقيدة أهل الحديث ونهج أهل الحديث فإنهم مندرجون بذلك لكن الناظم رحمه الله يحس على أن تكون من الصف الأول وهو من كان من أهل الحديث رواية وجراية الذين يرون أحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويتفق فيها ويسيرون على ما دلت عليه فآؤلاء هم الناجون نصا صريحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نمي أي نتب وقد جاء ذلك بيانه فيما تقدم من كلامنا ثم أوصى قوله سامث منابرهم أي كل صيقا لها تحتها عندها قريبا مع السمث متاوي أو قريبا من المتاوي هذا المنبر وأنت متامثة فالمسامتة هي المساواة أو من المساواة تامت منابرهم يعني كل لصيقا لمجالتهم متغسيا لها مترددا عليها لا ترى إلا فيها ولا تكن في مجالب غيرها ثم قال وحمل محابرهم يعني اخدمهم تحمل محابر أهل الحديث أو حمل المحابر وكن مثلهم في حمل المحابر كل هذا وهذا وارث والزم أكابرهم يعني الزم حملت الآذار وكبار نقلة الأخبار والمراد بالأكابر كبارهم وأئمتهم كما هو في الصدر الأول كمالك والأوزاع والسفيانين والحمادين والزهري ومن كان على شاكلتهم قبلهم وبعدهم من التابعين وأتباعهم ثم في عصر أحمد كأحمد ومن كان في طبقته كإسحاب إبن راهوية رحم الله الجميع وإذا جئت إلى البخاري ومسلم نظرت كيف كان مسلم مع البخاري رحمه الله وكأبي داوود مع أحمد رحمه الله وهكذا إلزم أكافرهم في كل مزدحن وذلك لأن لزوم أكابر أهل الحديث وحملة الحديث فيه النجاة بإذن الله تبارك وتعالى في لزوم أكابر أهل الحديث وحملة أهل الحديث ونقلت الأخبار والمتفقهين فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النجاة بإذن الله تبارك وتعالى ففي عصر أحمد مثلا كان أحمد رحمه الله بفضل الله عليه ورحمته بسبب اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكه بها كان رحمة على أصحابه إذ سلموا بسببه من الوقوع في الفتنة العظيمة على وهي القول بخلق القرآن لقد وقفنا موقفا كدنا أن نهلك فيه لولا أمن الله علينا بأحمد رحمه الله يقول قائله وقد نصر الله الإسلام برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد رحمه الله يوم المهنة يوم الفتنة فتنة القول بخلق القرآن فلزوم أكامر أهل الحديث عظمة من الظلال ومن المشي في طرق الأهواء والظلال لا الله العافية فمذلا في هذه الأزمان من كان على طريقه الشيخ عبد العزيز شيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على طريقته فقهاً واعتقادا وعملا لانتسابا بالكذب ممن يتمسح به ونحن نعلم أنه ليس على طريقته فلا نطلق القول على عوائده هذا هو الذي يكون على دربه ويكون مثله ويكون على سمته وهديه ودله ويكون على طريقته وتجده في كلامه وأحكامه موفقا بإذن الله وهكذا شيخ ناصر حامل راية الحديث ولواء السنة في هذا العصر ما جاء أحد في هذه الأعطار مثله رحمه الله تعالى في حفظه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينها وتصنيفها وتنقيتها من الشوائب وبما أدخل إليها أو حول إدخاله فيها من الضعيف والسقيم فضلا عن الموضوع وذبه عنها وعن ما دلت عليه من الاعتقادات ما دلت عليه من الففه الصحيح إذا كان الإنسان على طريقته وفرقه واعتقاده ومنهجه وهجه وجله وسمته فمثل هذا إن شاء الله يلقى ربه بإذن الله سبارك وتعالى بسبب اعتصامه بما اعتصم به من سبق يلقى ربه على ما لقيه عليه السابقون كما قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تهرقوا والاعتصام بحبل الله والاعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول الناظم ولزم أكابرهم في كل مزدحمين إذا حصل ذحام فانتقي من بين هؤلاء المزدحم عليهم أئمة الحديث وحملة الحديث ونقلت الأخبار أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت الوصية الأخرى وهي مؤكدة لما ذكرناه الآن فقال رحمه الله أسلك منارهم يعني طريقهم أسلك منارهم المنار الطريق الذي, الذي مشوا فيه أسلك منارهم كم من منتسب إلى فلان وفلان من عمة السلف لكن إذا نظرت إلى قوله وقارنته بقول عمة السلف في هذا الباب وجدته شتان ما بينهما كما يقول القائل غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت متافة الخلف بين القول والعمل القول في جانب والعمل في جانب آخر الادعاء والدعوة في جانب ولكن التحقيق والعمل في جانب آخر يقول أنا من تلاميذ بن باد وتجده مع أسامة بن مع القاعدة القاعدة عن كل خير الساعية في كل شر يقول أنا من سلاميذ الألباني وتجده مع الخوارج في الجزائر مثلا وهذا من أكذب الناس على الألباني وذاك من أكذب الناس على ابن باس وذلك لأنك إذا رجعت إلى فتوى هذا في القاعدة وذلات ومن معه وجدتها على خلاف دعوة هذا الثاني وإذا وجدت نظرته في فتوى الشيخ ناصر في الأحوال في الجزائر ونصيحته لأهل الجزائر مثلا وجدت أن هذه الفجوة لهم وأن نصيحة منه رحمه الله لهم في وادي وهذا المدعي أنه على طريقته في وادي آخر فحينئذ يكذب العمل القول المدّعى مثل الله العافية والسلامة فلا بد من أن تذك منارهم تمشي في طريقه وأن تلزم مشعاههم والزم شعارهم والشعار هو الذي يعرفون به الذي يعرفون به شعار أهل السنة والحديث والأخر هو الاتباه لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى وَاحْقُطْ رِحَالَكَ إِنْ تَنْزِلْ بِتَوْحِهِمِي يعني إياك أن تنزل على غير أهل السنة والحديث إياك أن تنزل على أهل الرأي أبدا فإنك تضل وإياك أن تنزل على أهل الأهواء والبدع فإنك تضل إما أن تضل في فقهك في الأحكام وإما أن تضل في فقهك في الاعتقادات أو تضل فيهما تضل في الاثنين لا تنزل إلا بمن إلا بسوح أهل الحديث حملت الأخبار والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من نزل بسوحهم سلم من الظلال وسلم من الهلاك وسلم من الوعيد عند الله يوم القيامة ولعلنا نقف عند هذا ولنا عود إلى الموافلة يوم غد إن شاء الله، إن متعني وإياكم في الحياة، وأسأله سبحانه وتعالى، إن متعنا أن يمتعنا على حسن عمل، وإن قبضنا فأن يقبضنا على حسن عمل، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأسباعه البلسان إلى يوم الدين. نأخذ خمس دقائق إن شاء الله وندعهم بعد ذلك والشبكة في شب الشبكة هذا يقول ما هو السبيل للولود للولوج إلى علم الحديث وكيف يصير الإنسان من المحدثين؟ هذا إن شاء الله تعالى سيأتينا بيانه هنا وقرأ كتابا يفيد الإصلاح به ترويض وتبتع تدرد ضعيفة صحيحة من الموصوف بالسرقمة إن شاء الله تعالى سيأتي بيانه عند قول المصنف في هذا البيت ولكن نعجل لصاحبه الجواب سريعا والنفس قد شغفت بحب العاجل فنقول له السبيل للدخول في علم الحديث هو أن تسلك منارهم أسلك منارهم اسم طريقه عليك بسلوب طريق أهل الحديث فتتعلم علوم الحديث والتي سيكون إن شاء الله تعالى فيها درس بعد صلاة العشاء في هذه الدورة في هذا المسجد في البيقونية في البيقونية إن شاء الله تعالى فعليك أن تتعلم علوم الحديث التي تدري بها الصحيحة من الموفوف بالثقم ثم بعد ذلك إذا عرفت الصحيح عملت به وعرفت استقيم استقيته وحذرت الناس منه فلا يعملون به فتعتقد الاعتقاد الصحيح على الأحاديث الصحيحة وتتفقه الفقه الصحيح على الأحاديث الصحيحة فحينئذ تكون إن شاء الله تعالى ذلك طريق علم الحديث وطريق المحدثين وسنزيد ذلك إن شاء الله بيانا إذا جاء حينه وهذا يقول شيخنا أذابك, شيخنا أذابك الله نريد منك توجيهات ونصارح بطلب العلم هذا قد تبق معنا الكثير فيه ولكن نقول إن طالب العلم لا يكون طالب علم حتى يأخذ نفسه بأربع خصائف أربع خصائف الأولى الإخلاق لله تبارك وتعالى في تعلمه الثانية أن يكون مجدا في طلب العلم حريطاً على الترفيه الثالثة العمل بما علم الرابعة البعد عن الهدياء والعجب فيه فإذا توفرت له قيل له طالب علم حقاً وأما غير ذلك فيكون هذا العلم حجة على ابن آدم نعوذ بالله كما قال الحسن البصر العلم علماء العلم علمان علم في القلب وعلم حجة الله على ابن آدم فالعلم الذي في القلب والذي يورد العمل الطالح النابع لصاحبه والذي هو حجة الله على ابن آدم هذا الذي لا يعمل به صاحبه وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من علم لا ينفع وهذا الباب قد تكلمنا عليه كثيرا في مقدمة المنظومة هذه حينما قال يا طالب العلم لا تروي به تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم ولعل الأخ السائل يرجع إلى الأشرط التي سجلت في هذا ويقول هنا السائل الآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول إني أحبك في الله وأقول له أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا الله وإياك من المتحابين فيه ونسأل الله أن يذكر على علينا وعليكم بكتره الجميل في الدنيا والآخرة ويقول ولكن بدون غلو والغلو لا يجوز محرم في كل أحد من الناس حتى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم يقول هل هناك سن معينة لقطع يد الثالث نعم أن يكون مكلفا إذا كان مكلفا تفعيد أما من كان دون التكليف فلا مع توافر الشروط الباقية ثم يقول هل يجوز أن ندعو للجن بالهداية نعم لأنهم مقاطبون هل الجن مكلفون نعم مكلفون وكما تمعتم هذه الآيات التي سلوناها في سورة الأحطاب في سورة الجن نعم وأنهم مأمورون بما أمر به بقية الإنس نعم نعم نعم في كل شيء في كل شيء في كل شيء هم مكلفون على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوصي أيضا استائل أن يقرأ رسالة لطيفة جميلة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن سيمية رحمه الله اسمها إضاحة الزلالة في عموم الرسالة ويتبين له إن شاء الله تعالى هذا نعم وهذا يقول ما حكم الذهاب إلى مساكن القوم الطالح التي في السعودية لأن هناك من يقصدها بالزيارة بقصد الاستعار لأن هناك من يقصدها بالزيارة والاستعار أقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مرها بيار زمود نعم إلى زمود أخاهم صالحة لما مرها أسرع عليه الصلاة والسلام، وقنع عراؤه، ولما وجد أصحابه قد عجنوا عجينهم بمائها أمرهم أن يكفوا وأن يعلفوه دوابهم، فمن مرها مرورا يكفيه ذلك يرى ويستعف، أما أن يذهب إليها بقصد الاستعراض والاعتبار فلم يكن هذا من هذه ذلة الصالح وإن لم يرضى أهل الآثار. وهنا يقول كثر من يشتغل ببيان إعجاز القرآن العلمي حيث إنهم يلتيدون في بيان موافقة القرآن لنظريات علمية الحديثة فما صح ذلك وهل يجوز تفسير القرآن بهذه النظريات أقول لا يجوز تفسير القرآن بهذه النظريات لأن هذه النظريات كل يوم تتحول وتتبدل وأشهد بالله على شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان شيخ عبد العزيز بنباد إن سالته انا بنفسي عن هذا وقال لي وتكلمت معه بمثل هذا وجاء ذكر الشيخ الزنداني فقال لي جاءنا الاخ عبد المجيد ونصحناه في هذا ولكن لا يزال لا يزال يبقى له نظر بهذا هذا وتكلم الشيخ على هذا وقال إن هذا لا يجب أن يفسر به القرآن لأنه كل يوم تحدث نظرية ويأتي آخر وينقضها ويقول إن هذه النظر التي تقدمت باطلة فيكون كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عرضة في نظر الناس هؤلاء الذين لا يعلمون للتناقضات قسأ الله العافية والسلامة وهذا يقول كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح قريش وهو قد كان أمي لا يعرف الكراءة والكتابة أنت الآن وأنت لست بأمي تقرأ وتكتب وتتعلم اللغة العربية نعم؟ ولكن اللغة العربية كانت لهم سليقة اللغة العربية كانت لهم سليقة وهم أفضح الناس فأنت الآن تدول لغتهم لتتفقها بها وأنت لست بالأمي تقرأ وتكتب وتعجز أن تحيط بلغة العرب فالمقصد أنهم أفضحهم المراد هذه اللغة اللغة العربية الفصيحة التي نزل القرآن بها قرآنا عربيا غير بعوش بلسان عربي مبين فالشاهد المراد بأنه عليه الصلاة والسلام أفضح الناس نطقا صلوات الله وسلامه عليه والقراءة والكتابة قدر زائد فقريش يعني هم عرب فصحاء وليسوا بكتبه والكتاب فيهم قليل قليل جدا بل عددهم نادر حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم العرب الفصحاء لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة الأمية لا نقرأ ولا نكتب والشعر هكذا وهكذا وهكذا والشعر وهكذا وهاكذا عليه الصلاة والسلام فالامية لا تنا بالعربية لا منافاة بينها وبين العربية كما أن الأمية لا تنا في ولا تنا في كذا يعني الكلام المثام شيء والكتابة وقراءة به شيء آخر ولحكمة أراده الله جل وعلا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان قارئا كاتبا لا اتهموه ولذلك قال جل وعلا وما كنت تدل من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك إذا المرتاب المضلون لو كنت قارئ أو كنت كاتب لن سبوق إلى أنك جئت به من الأقوام السابقة تثبت، وقالوا أطاطير الأولين كتبها، فهي تملى عليه بكرة وأطيلة الآيات، فالشاهد هذا لا تنا في بينه وبين ذاك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وهذا يسأل يقول هذا جزء نحضر الدورة أخذ. هل يجوز لي أن أحضر الدورة ما قبل العشاء حيث لا أحضر بعد العشاء أم يجب أن لا الكتاب إذا كنت فقط ما تستطيع العشاء فخذه إذا كانت لك بروف تمنعك من حضور العلم فخذه لكن أرجو أن تستعين بالله سبحانه وتعالى على نفسك لا سيما ودرس بعد العشاء ليكون متعلقاً بعلوم الحديث وقلبة العلم في هذا العصر يسألون كثيراً عن هذا الجانب وهم بحاجة إليه فحاول بقدر الاستطاعة صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد